Thank <laughs> you. Thank you. تقولي الكلمة <تصفيق> الحكاية مش حكاية السد حكاية الكفاح اللي ورا الزد حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وطار <تصفيق> شعب زاحف خطوته تولع شرار <تصفيق> شعب كافح وانكتب له الانتصار <تصفيق> اسمعوا الحكاية حظوا الانتصار <تصفيق> <تصفيق> يا شقي تربطار بالنوبي من التمام تذكر لما الشعب اتغرب جوه في بلده والحق والمحتمل الغابر اللي عم في الوحم اسمك بالشواي والمشانت من ريح واللي جاني اللي راحو بالشواي <تصفيق> <تصفيق> من هناك كان في البدايه وتدشاب من هنا كان في البدايه وتدشاب الحكايات انك فاحنا من ارض رحما يكتب دم الصحايا انت فانا انت فانا انت فانا انتصرنا يمهب بالدم وال نار ومهعدعلناها فورا el gilg del fàut yum aixèl'naja d'ورà l'homàt yum aixèr'na l'fàut yum aixèr'na l'bilaat yum aixèr'na l'glà i'm aixèr'na i'm aixèr'na تِلْ الأَرْضُ الْحَبِيبَةُ الطَّيِّبَةُ لِإِدْنِ صَاحِبِهَا إِتَيْنَا لَعْدِ فِيهَا وَالْكُنُوزُ يَهَبُ رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لبدن صحابها نلتقينا العز فيها والكلوش دايها في طرابها وإننا نبني مستقبلها ونرجع شبابها قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها نعمل ايه قل طبيعي نبص للنيل اللي أروحنا في ايديه ميته في البحر ضائعة والسحارة تشوء ايه ليه قلنا نبني سد علي فد A'mar, sí, b'han alí L'eh, n'arrega a magydina, w'n'aigdó l'eh Ja'mé Ràix al'albanc el lli b'y s'aigd w'yeddi Ràix al'albanc el lli b'y s'aigd w'yeddi, hallo haces hall'éna m'algu'ms a'n'di o'lba كانت الصرخه القويه في الميدان في الاسكندريه كانت الصرخه القويه في الميدان في الاسكندريه صرخه اطلقها جمال صرخه اطلقها جمال واحنا ام daltre que el màlum falla l'estàfeta de la رات اووضع د السبات كاح طيارات او ذباب تدلك كل تقويفهم نار تقول هل من المدين انتقلوا لتعارهم ذكرى في الزراب برتعين كل نار اكلت تقويفهم تركوا هل من المدين انتقلوا لتعارهم ذكرى في الزراب كل دار وفتت معانا والشعوب الحر جال على اللي عدانا دي شتاك شاع شعب الذشه المقدس قام طار شعب داخل خطوته تولع شرار شعب حقق له جمال الانتظار وين يا حالمني ولا زمننا